شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَالًا فِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الله وليُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَانِهِ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 وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير وإذ قال ابراهيم, وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن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 تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون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 تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم الله Mee Allahu ni Rabbana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 ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تساموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله واقوم للشهادة وأدنى الا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم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 ربنا انك جامع الناس يوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد الله الله Amen. En daarom